وَلَيْنُ يُقْبِلْ فَلَمْ تَجْلَهُ مشه مُرْشِدًا واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد أن سيدنا ونبينا وعظمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأزى الأمانه ونصح لأمة فكشف الله به الظمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم نجده عنا فيرما جاهزيس نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الاخوه الاحزاب فان اصبح الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما صل وكفى قلم مما كثر وهدى وانما توادون الا وما انتم بمعجبين ثم امامك ايها الاخوه الاحباب نعيش مع حضراتكم في هذا اليوم المدارك مع شيخ العلماء فهل يا ترى من يكون هذا الشرك هل هو من هذا الجيل الحديث أم هو من الجيل الماضي أم هو من الجيل الذين استحلت عيونهم برؤيه الحبيب صلى الله عليه وسلم فعندما نتكلم عن شيخ العلماء ننظر مباشرة إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهم الجيل الشريف، هم جيل العز والتنكين هم الجيل الذين قال الله عز وجل فيهم كنتم خير أمة أخرى لسنة. هم جيل العلم والعلماء رضي الله عنهم وأرضاهم من يكون شيخ العلماء قبل ان نتكلم عن شيخ العلماء نريد أن نركز على ثلاث محاور المحور الأول فضل الصحابه وتكريم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا فضل العلم والعلماء ثالثا من يكون شيخ الاسلام ومن يكون شيخ العلماء ان الله عز وجل ذكر انا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت اوسمه شرف على صدور كل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم السابقون الأولون هم الذين اجتحى عيونهم برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فيهم من المؤمنين رجال، صدقوا ما أعهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ما بدلوا تبديلا ما غيروا في دين الله وما حرفوا في كتاب الله وما دزلوا في شرع الله وما غيروا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وصصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوقت الجميل من المؤمنين رجال الله سبحانه وتعالى يذكر أسآل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لقد رضي الله المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلمنا في صدورهم فأتابهم فتحا عظيلا فأتابهم فتحا قريبا هؤلاء هم وآبت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي تزكيه الخالق جل وعلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في شنه للفقراء المهاجرين. الذين اخرجوا من ديارهم وانوارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تلاونا الضار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطا ومن يوق شع فاولئك هم المفلحون قال الله فيهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وذلك هو الفوز العظيم قال الله فيهم لقد سال الله على النبي والمعادلين والانصار الذين تبعوا في ساعة عسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوس رحيم قال الله فيهم فانتم خير عمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه الصفات التي يارف من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال الله به الذين قال لهم الناس إلا الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا فزادهم إيلانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم ينشدهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم هذا قليل من كثير في تزكيه الله عز وجل لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وما اجمل ما قال ابن مسعود قال ان الله عز وجل نظر الى قلوب الهداف. ان الله عز وجل نظر الى قلوب الهداف. فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب وافضل قلوب فزكاه الله وافضفاه لنفسه وابتأته لرسالته. ثم نظر الى القلوب بعد قل محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم من صحبته دينه فهم يقاتلون من اجل لا اله الا الله فتمسكوا بهجيهم فانهم على الصراط المستقيم. ثم قال ابن مسعود من كان مستن. فليستنى بمن قد مات فان الحي لا تأمن عليه الفتنة من كان مستنى فليستنى بمن قد مات فان الحي لا تأمل عليه الفتنة فأولادك هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عبروا هذه الامة قلوبها واعمقها علما وقلوها تكيفا فاختارهم الله لصحبته ليدافعون عن دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فانهم على صراط مستقيم. هذا هو قول الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه اما تزكيه النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج فان النبي صلى الله عليه وسلم أراد ان يعلن الامه جميعا ان خير الناس من كان حوله صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري ومسلم خير الناس المرمي ثم الذين ولونهم ثم الذين ولونهم ثم ياتي اقوام يسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته قال ابراهيم فكانوا يعلموننا الشهاده والايمان والعهد ونحن صغار بل كانوا يضربوننا على العهد وعلى الشهاده هؤلاء هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول ابو سعيد عن ابيه كما في صحيح البخاري ومسلم قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا فلنجلس حتى نصلي معه العشاء فجلسوا فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يفرتم هاه لك قلنا يا رسول الله قلنا نصلي معك العشاء فقال صلى الله عليه وسلم أحسنتم او قال اطابتم ثم نظر الى السماء وكان كثيرا ما يرفع مأسه الى السماء صلى الله عليه وسلم. ثم قال النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبتم اتى اصحابي لا atheist واصحابي امنة لا يوعدون فاذا ذهبت اصحابي اتى..... امتي لا يوعدون واصحابي امنة لامتي فاذا ذهبت اصحابي اتى أمتي لا هذا شرف عظيم وفضل عظيم لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وسام شرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسعج محمد صلى الله عليه وسلم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قاد يأتي ديام من الناس أي أقوام وجماعات وهم من فحاذة النبي صلى الله عليه وسلم فيستسحون فيفتح الله فيفتح عز وجل لهم ثم ياتي اقوام يطعبون اصحابي او طائبوا اصحابي فيستسحون فيفتح الله عز وجل لهم هذا طب وطب من الله عز وجل لهؤلاء الصحب الكرام ان النبي صلى الله عليه وسلم حضرنا اشدت التحذير من النقوضة في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تسوقوا اصحابي فوالذي نسي بيده لو ان فقع مثل رعد ذهبا ما بلغ مدة احدهم ولا نصيفه ما بلغ مدة ولا مصيفة وهذا فهذه تنسية الأخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء أصحاب محمد أصحاب العلم الغدير وأصحاب الفضل الكثير والتابقون بالخيرات الذين عاشوا من أجل الا الله وماتوا من أجلها وقارتنوا من أجلها فتعلموا العلم لينشروا هذا العلم في رموع الأرض وكما قال لبري ابن عامر ان الله بدعتنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد هذه كانت وظيفتهم وهذا كان شكلهم وهذه كانت حياتهم العلم والتعلم لذلك ننتقل الى العنصر الثاني وهو فضل العلم والعلماء فضل العلم والعلم يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لذلك الله سبحانه وتعالى ما طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم ان يزداد في شيء الا في العلم قال الله عز وجل وقل رب زدني علما ما طلب منه البقاء في الدنيا ولا كثره الاموال ولا كثره الاولاد ولا كثره الاطفال بل قال وقل رب زدني علما لان العلم شرف عظيم لذلك قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله ومن ولاه وعالم او متعلما الدنيا ملعون ما فيها الا ذكر الله ومن ولاه وعالما او متعلما هذا لفضل العلم وفي فضل العلماء لذلك من الذي شهد لله عز وجل بالوحدانيه وبالتوحيد قبل ان يخلص الخلق. من? انه الله سبحانه وتعالى. ثم سمى بمن? بالملائكة. ثم سمى بمن? بأولي العلم. قال الله شهد الله عنه لا اله الا هو والملائكة وعولي العلم قائلا في القفل لا اله الا هو العزيز الحكيم. بل ان العلماء هم اشد خشيه لله عز وجل قال الله انما يخشى الله من عباده العلماء فقال الله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب والله عز وجل يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي العلم منكم قال جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا المقصود في هذه الايه باولي العلم منكم هم العلماء والفقهاء هم العلماء والفقهاء لذلك الله عز وجل طلب من الامه جميعا انهم عند النسائل يلجاوا الى العلماء ويرجعوا الى العلماء لان العلماء ورثه الانبياء قال الله عز وجل ولو ردوه الى الرسول والى اولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا فضل العلماء وهذا هو شرف العلماء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمشينا بأن من سلك هذا الطريق فقد فتح لنفسه أبواب الجنة وقد سلك طريق الجنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتزم فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه سهل الله له طريقا الى الجنة وفضل العالم على العابد كفضل القمر على زائر الكواكب وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيدان في البحر يستغفرون العلماء وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء ما ورثوا برهم ولا دينارا لهم ورث العلم. ولكن لهم ورّة العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. بحظ كثير. اخذ بحظ وافر. لذلك لله ضر القائد. ومن تحرم الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنهم والجاهلون لاهل العلم اعداؤه تفض بعلم تعش حيا به ابدا الناس موتا واهل العلم أحياه هذا هو فضل العلم وفضل العلماء لذلك شيخ العلماء الذي نتحدث عنه في هذه الخطه كان صاحب علم غفير وصاحب علم كثير لانه كان من زينه شباب القوم وكان فتى من الانصار كان حليما ذكيا سمحا فرق الوجه زيوتا ما ان جاءه الاسلام فعرض عليه وكان اول من عرض عليه الإسلام مطعم بن فتقبل الاسلام وشرح الله عز وجل صدره للإسلام. أمل انه دقل في دين الله عز وجل الا رقام لله عز وجل وحمل لواء الإسلام ورفع العلم على آتقه. فظل يدعو لدين الله عز وجل في شتى بقاع الارض ومن بركة نهوته انه اجما على يديه سيل من سادات الذين صار وهو عمر بن الجموح انه العالم بل الصقير بل كنز العلماء ومقدام العلماء واعلم همة الحلال والحرام انه الاسم على مثنى انه الجمل معاذ الجمل انه معاذ الجمل رضي الله عنه أرضاء قال في حقه عمر لولا عمر. لا معاذ نهلك عمر قال ابن مسعود ان معاذ في جبل كان امه قانتا لله قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن علم للأرضاء خذ العلم من ارباح من اذن سعود ومن ابي اسم كعب ومن سال مولى ابي حليفة ومن معاذ ابن شبه ومن معاذ ابن شبه ما اتقدم ما النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ومعاذ رضي الله عنه واضح طرح ضرحا شديدا لغنوم النبي صلى الله عليه وسلم فلازمه من لازمة العين لأختها فتعلم منه العلم القديم وتعلم منه الحلال والحرام بل انه كان افضل الصحابة واعلم الصحابة بالحلال والحرام بالحلال والحرام والدليل على ذلك. مرى له احمد والنتائل والتردد وطحه الالفالي. من حديث انا في اجنبائي رضي الله عنه وعظاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم أمتي لأمتي ابو بكر واشدها في دين الله عمر واصدقها حيارا عثمان واعلمهم بالحلال والحرام معاجز لها واعلمهم بالحلال والحرام معاجز في ستع سنرات تعلم العلم ومسر العلم واصبح افضل العلماء فل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه في الحديث الصحيح: يأتي معاج بن جبل يوم القيامة يسبق العلماء برطوة او بخطوة والرطوة هي الدرجه او المنزلة او القذف الحجر او ري بصر كل هذا في فضل معاذ بن جبل ان معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان امه قانتا لله رجل يزن امه معاذ بن جبل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا ففي الحديث الصحيح عن معاذ في جبل الغمي الله عنه وارضاه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم اليمين ثم قال والله إني لأحبك يا معاذ والله إني لأحبك يا معاذ فلا تدعلك لكل صلاه أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على حب معاذ بن جبل والله اني لاحبك يا معاذ ونحن اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم نقسم على جارك والله انا لنحب معاذ بن جبل لحب رسول الله ابتداء ثم لعلمه بعد ذلك معاذ بن جبل رجل يزه امه ما من انسان يرى الشخصية هذه الشخصيه الا حقه في الله ففي الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رب العزه جل وعلا اذا عز عبد نازل جبريل يا جبريل اني يحب فلانا ساحبه فيحبه, فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل عليه السلام في اهل السماء ان الله عز وجل يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض ومعاذ بن جبل كان من هذا الصمت ما من انسان يرى معاذ الا يقع محبتهم في قلبه من اول وحده قال ابو مسلم خوالاند دخلت مسجد علم فوجدت نحو ثلاثين صحابي بينهم شاب ادحى للعينين براق الثنايا ساكت. فان اختلفوا في امر اسندوهم اليك فقلت من هذا؟ قال معاذ بن جبل قال توقعت محبته في قلبه. توقعت محبته في قلبي وفي رواية اخرى. كما في الحديث الصحيح عند النساء وضححه الشيخ العدوي حفظه الله ان ابن الريس من دخل مسجل دمشق فوجد مجموعة من الناس وبجانبهم شاب براق السلايا اجحى للعلي ساكن فإن اختلقوا في الامر اجدوه اليه فقلت من هذا قال معاذ ابن جمت قال فلما كان في الغد هجرت الزعب مبكرا فقال فإذا بالمعاذ رضي الله عنه وعباه قد فنقرر بالتهجير فدخلت عليه فوجدته يصلي فلما انتهى من صلاته فجدته من قبل وجهه. وانشدت بيده. فقلت والله اني لا يحبك يا معاذ. فقال معاذ. قال فقلت فقلت اوه الله قال فأنتك بحفوة رجائي وجنبني اليه ثم قال لي اعطي الشرق فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتعافلين فيه المتجانبين فيه المتبادلين فيه المتداورين فيه هذا هو معاذ بن جبل معلم الناس الخير فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعله سفيرا لأهل اليمن كانت هناك قصه نحكيها لحضراتكم بعد جثه الاصطلاح اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المقودة رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما خرج معابد جبل رضي الله عنه وارضاه إلى أهل اليمن فطعبه النبي صلى الله عليه وسلم وقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه المصية الظالية وكانها كانت وصيه موسع فركب معاذ رضي الله عنه وارضاه دابته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بجواره فقال له يا معاذ اني اوصيك لعلك لن تراني بعد عام هذا فبكى معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه يجعل لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ لعلك لن تراني بعد عام هذا فترجع وتمر على مسجدي وقبري بكى معاذ رضي الله عنه وارضاه لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم فلما خرج معاذ فجلد رضي الله عنه وارضاه الى اهل اليمد توفي الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد فترة يسيره من سفر معاذ رضي الله عنه وارضاه فلما رجع معاذ من جبل رضي الله عنه وارضاه فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في الندينة بكى مكاء شديدا وشعر ان روحه قد خرجت من جسده لبراك الحبيب صلى الله عليه وسلم فإن الوحي قد انقطع والنور قد انقطع بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم فبكى مؤلم رضي الله عليه وسلم لبراك الحبيب صلى الله عليه وسلم فظل يتذكر تلك الأيان التي كان في صحبه الحبيب وهو يتألم منه لئلا التمثل لئلا الغنيل واجب الحلال والحرام ليفتح الله عز وجل على يديه هذا النور ويخرج الناس من الظلمات من الظلم باذن العزيز الغفور فبكى فؤاد رضي الله عنه و ارضاه لفراق الحديث صلى الله عليه وسلم ثم كان ما كان من امر الطاعون لما كان في بلاد الشام لما نظر الطاعون في بلاد الشام وكان معاذ بجبل رضي الله عنه وعرضاه مقيما ماذا قال معاذ رضي الله عنه وعرضاه قال رحمة ربكم ودعوه نبيكم وموت الصالحين قبلكم اللهم ياتي هذا المؤاذ الحج الاوثر من هذه الرحمه اللهم ياتي مؤاذ وهذا المؤاذ من تلك من هذه الرحمه فما ان رجع الى بيته وقد اطيل ولده عبد الرحمن بالطاعون واشتد الكرب عليه فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كيف حالك يا ولدي فقال عبد الرحمن معاذ بن جبل يا ابنتي الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين الحق من ربك فلا تكونن من المنتبين. فقال يا ولدي وانا ان شاء الله تجدني ان شاء الله من القادر وانا ان شاء الله نتديري من الصابرين ثم مات ولده في ليلته هذه ودخل في الغد وكان تحت معرض بجنب المرأتين فاصيلة ايضا بهذا المرض وكان من عده الله عنه وارضاه اذا كان في يوم احداهما لا يشعر الماء عند الاخرى ولا يتوضا عندها فلما توفيتا استعمى بينهما ايهما تقدموا الى القبر حتى لا يحاسب امام الله عز وجل لما قدمت هذه واخرت هذه هذا هو معاذ بن جبل اعلم الامه بالحلال والحرام ولما حال الوقت لرحيل معاذ بن جبل كما قال الامام احمد في الزهد لما حضر معاذ اذن جرل قال معاذ رضي الله عنه وارضاه اعوذ من الله من ليلته اعوذ من الله من ليلته صباحها الى النار مرحبا بالنوت زائرا مغير حبيب جاء على فاقه اللهم اني كنت اخافك فانا اليوم ارجوك اللهم اني كنت اخافك فانا اليوم ارجوك اللهم انك تعلم انني ما كنت احبت الدنيا لنقع فيها ولا لكل الانهار ولا لغرس الاشدار ولكن لضمع الهواجر ومكابده التاعات ومداحمه العلماء الركب في حلق الذ ثم قال اخلق خلقك وعزتك انك لا تعلم اني اعذ ثم مات معاند مجد هذا الجبل الذي قال عنه اصحابه لما مات ما جمل من العلم ما تدلل من العلم بموت معاذ بن جبل فرضي الله عن معاذ ورحم الله معاذ ورضي الله عن الصحابه فاللهم احصرنا في ظلمه معاذ اللهم احصرنا في ظلمه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعزنا ذلك رقيقا اللهم لا تبتغنا بركهم ولا تحرمنا اجرهم واغفر اللهم لنا ولهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا قريب مجيب الدعوات في اللهم لكنا ولا في هذا اليوم يغفر لنا الا انفرته ولا مريضا الا شقيته ولا هم الا قدرته اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك مولانا مجيب وجنودك اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا ولا على الصلاه الله الله الله لا الله